غير المغضوب عليهم ولا الظالين وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وما انتم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسره الذين اتبعوه في ساعة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 ما كان لهزن المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم غمء ولا نصب ولا مخمصه في سبيل الله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 ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله احسنا ما كانوا يعملون الله رجاء من كثر الذنوب وقلت حسنات مشاهدينا الكرام الان الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين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 وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواكُمْ كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لعلهم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 فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرضون فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون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 هل يراكم من احد ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليهم ما عنتم عزيز عليهم ما عنتم حريص عليكم حَرِيٌّ صَلَّى عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَأَوْا فَرِحِينَ لَقَدْ جَاءَ أَمْرُ رَسُولٍ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمْ مَا عَنِتُّمْ عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا اله الا الله وعليت وكرت وهو رب العالمين الله سمع الله لمن حمده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 بسم الله أَلِفْ لَا مْرَى تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى إن أسى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم وقال الك الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خَلَقَ السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش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 ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفرونهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والخمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب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 ان الذين لا يرجون لقاءنا انا ورضوا بالحياه الدنيا وطمئنوا بها ورضوا بالحياه الدنيا وطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك مقواهم النار بما كانوا يكسبون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 دعواهم فيها سبحانك اللهم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الله سمع الله لمن حمده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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ ضُرَّهُمْ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى قَرٍّ مُّسْتَقَرٍّ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كانوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَغْلَقْنَا مَا فَوْقَهُمْ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ من مُبَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ وما أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِنْ رُسُلٍ فَانظُرْ مَا كَانُوا يُصِرُّونَ عَلَيْهِ مِنْ عِصْيَانٍ بعدهم كَانُوا يُؤْمِنُونَ كَذَلِكَ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 إِنِّي أَخَافُ إِن عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَنَوَّتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَذَرَاكُم بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ومن أظلم, أظلم ممن افتغى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجربون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله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 وَيقُونَ لَولُ زنعَنه آةُ مِ الرَ فَقُ إ من غيب للَّ فَقُ إَّ منَنْبونف تَظيرُ إ م غكُ مِمُ تَظيرين ال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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا أذقنا الناس رحمة منه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 وَجََينَ بِ بح طبَ وَفرَحُ به جأَتهَح العاصِف جتَارح الناصِب وَجأَهُ النَجُ مِ كل م كَالم وَقَنأَهُ أُحطَ بِهِمْ دَعو الله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 حتى إِذَا أَخَذَتْ أَرْضُ صَخْرَهَا وَزُيِّنتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَأَنَا أَمْرُنَا ليلا أو نهارا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس كذلك نقصد الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام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 لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرَوْنَ فِيهَا ظُلُمَاتٍ وَلَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا كَمَا يَسْمَعُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ صِبْغَةَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَت وُجُوهُهُم مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيها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 غير المغضوب عليهم ولا الظالين ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم فزجلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنتم عن عبادتكم لغافلين هنالك تبنو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله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 وَمَن يُدَبِّرِ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُل أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَذَلِكُمُ اللَّهُ ربكم الحق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 وَماَا لكمم كَيبَحتمون وَماَا يتبعوا أَكتَهُم إلاا ظَنًا إ الظَدَّ لا يُونِي مَِ الله شيءَ إِ الظَّ لا يُونِيمِ الحَقِّ شيءئًا إ الله ذَعَمون بماَا يَفعلَون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب, وتفصيل الكتاب لا غيب فيه من رب العالمين أَمْ يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله وَادْعُوا مَن اسْتَطَعْتُم مِّن تَوْبَةِ اللَّهِ إِنَّكُمْ كُنتُم صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم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 وَمنِْهم م يْمِعونَ إ إكَابَ تَ تُشمِعُ الصَّّ وَلَ كَنُ وَلَا يعقن وَمنِنْهُ مَ يدُ إ يكابَ تتهْدِ الغُم وَلَ كانَوا لا يبصِرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون الله سمع الله لمن حمده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 لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصَاكُمُ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا فَمَن يَسْتَعْجِلُ مِنْ مُجْرِمٍ قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجربون أذم إذا ما وقع آمنتم به الآن آل وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذابا خلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبعونك أحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين وَلَوْ أن لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسْمُ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَأَسُ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ ما في ألا إ وَعدَ اللهح وَن جأَكَهُ ل يعلَمون هو يوححي و يوميت وَإه تُرجع سمع الله لمن ثمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 غير المضوب عليهم ولا الظالين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قُلِ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا قُلِ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ نَفْسَهُ مِنَ رزق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 ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف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 الذين امنوا وكانوا يثقون لهم البشرا لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبدي لنا الله لا تبدي لنا كلمات الله ذلك هو الفوز العظيم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 وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون قل فلله هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إِ فيِي ذَلكَ لآياتِ نقَم يسمعُون قوناتَّقَذَ اللهَّ وَدَد سُبحانَ هو الغَنَي هو الغَنونَ غم بِسمواتِ وَماَا فِي الأْرضِ إ عير دَْتُ مِنْ سُنقَان بذاذااب أتَقُون على اللهَّه مَا لا تعلَون قُل إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعُونَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بما كانوا سميع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر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 وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَذُرْعٍ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَاعْتَبِرُوا الله أَن يَأْتِيَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَيُصْلِحُ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ تُمَقْضُونَ إِلَيَّ وَلَا تُنْذِرُونَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوا فَنَجَّيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فَنَفَكَّذَّبُوا فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الفلك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 كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسٰى وَهَارُوْنَ إِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ بِآيٰتِنَا إِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ بِآيٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُجْرِمِيْنَ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 وَقولونَ للحَقِن م جاءأَنْكُمْ أسحر هذا وَلَا يُكْحُ الساحون قالوا أجتنَ لِلتلبتَنَّ وَجدد آعَلَهِ أب أنا وَتكَ لكم الكبراء في الأرب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 فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِالسِّحْرِ إِنَّ اللَّهَ ان الله لا يصلح عمل المفسدين ان الله سيبطنه ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المشركون وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ فَمَا آمَنَ مُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ على خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنُوهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لمن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 وَجَغلوب يوتَكُكِ بلَ تو وَأَب مصصللَلَة وَبشريد المُحسنين وَأَق م الصلَة وَبشرير المُؤمنين وَقان موسَ رََّّن إِك آتذَفعَونَ وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملؤه وزينته وامواه لن في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اقمس على اموالهم واشتل على قلوبهم وَاشْتَدَّ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يَرَوْنَ عَذَابًا أَلِيمًا قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَا أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ فَبَغَى وَعَدْوَى حَتَّى إِذَا أَذْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ حَتَّى إِذَا أَذْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بنو إِلَّا الذي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا من المسلمين أَلَ آنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ أَلَ آنَ وَقَدْ عَصَيْتَ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون الله سمع الله لمن أمده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 إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يره العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعا إيمالها إلا قوم يونس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 وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون الله سمع الله لمن أمده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 فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المضوب عليهم ولا الظالمين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 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَنَسَذَ فَمَنْ أَسَذَ فَإِنَّمَا يَذدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين الله, الله سمع الله لمن حمده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 وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا نسألك مسألة المسكين ونبتن إليك ابثهان المذنب الذليل وندعوك دعاء الخائف الظريل دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه اللهم إنا عبيدك بنوا عبيدك بنوا إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عجل فينا قضاءك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 وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وغمومنا اللهم جد علينا بجزيل النعمة وأصعفنا بتتابع الآلاء وعافنا من نوازن البلاء وقنا شماتة الأعداء وأعذنا من درك الشقاء وأعذنا من درك الشقاء وأحطنا برعايتك الجميلة في الصباح والمساء اللهم يا منعم العباد فضلهم ونعمائه ووسع البرية جود وعطاء نسأل منك الجود والإحسان والعفو والغفرات والعثق من النيران اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع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 ومن أهوان الطامة وبيض لاهم وجوهنا وبيض لاهم وجوهنا يوم تبياض وجوههم وتسود وجوه ابيض لاهم وجوهنا اذا اسودت وجوه العصاة يوم القيامه اللهم يا قريب في علو يا علي في دنو يا ذا الطول والقوة يا من عز وارتبع وذل كل شيء لعظمتك وخضع نسألك بعزك الذي لا يرى وملكك الذي لا يضاه ونورك الذي ملأ أركان عرشك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 Allah